وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما لَهُ من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم ما يسلونها فبئسالمآب هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج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 ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات وَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ مِنْهُ مُعْرِضُونَ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ مِنْهُ مُعْرِضُونَ مَا كَانَ لِيَ مِنْ علم لئن أعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إِذْ قَالَ إذ قال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 وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَانظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ وَقْتٍ مَّأْلُومٍ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ لا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق اتقون قال فالحق والحق اتقون لامل ان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 auprès I naru amo